إذا حلفاتك لكن توم سنة لا أيضا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في إذا فما فاتك فما أدركتم فصلوا زركبكم مسجدوا وما فاتكم فأتموا وفي رواية فقدوا وما فاتكم فأتموا زحلفكم من ماني ما ملؤوا عليه الصلاة والسلام شعو نصطط سقيق كا مش ود ايتي امام سلاما كميلو تاع مجمر تاع مسملصه قال ايت مستدغمي يعني قال لهم حنا سلام ندحريلو يتسوا اذا كايو سلمتاي سغا سغا حجي مست امام تاع سيركا اخات الدخه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الامام ليتم به وقال فإذا سلم فسلموا يعني الصغان دحر بلوه أركبك بسلامة أي تمالسي نخا إلا السوء سلامة ملسي ندحر سلامة زي ملسي أكي وديتي وديني أسخة سلزي ندحر السلام عليكم إلوحانتي تصبيتها خالي تمس دقما أسخاته تس مل إنته حالفك إنته ركبك يومس إمام ندحر مثلا صغا حجي مست إمام أب كان يترك عارك يبقى حجي الساعة نت إماما نتوس أوزر لو أوزر كاب وان كان مجمرتها نتاية خون الساعة كان يترك لكن آخر قدام يترك عاء مالت. سلمتان النبي صلى الله عليه وسلم تايلو. وما أدركتم وما فاتكم فأتموا زحفكم كملوا. نتاية رد على نازي إنه يعني صغة. ت... في <تصفيق> هر سغه حنت حليفاتك شعوم ساعتها قبل صلاه مساتها مسوم مسامه مسملسه امام الصغاء ما التي ترحمون بعض ال... طبعا مسألة خلافية والواجب ود... و... أن الإمام المأموم قاله الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا جهري يا أخوين أو سري يا أخوين وحق سجد نرو، حجي مالي أقول أو أقول مالي منازع القرآن، يعني تشويش جركم لي، فإلو فلا تفعلوا أو فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، أي تقرؤوا مساي إلا فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب قرؤوا كالت، إني لكم القرآن تسمعوا، <تسجد> فهذا أيضا مما يدل على وجوب قراءة الفاتحة سواء سغى نبين خلق او مس اماما لخى بصلاة جهة وهي المجزئة ومن احكام صلاة الجماعة المهمة السغى نامامك سواء انت مصلي سواء سبأي كينو او سبيت خوين اندحرا مسجد سجيدا ان امام كتقدمو يبالان اب ركوع او سجود تاسبيتي طبعا يتريين ياتي امام لكن بمنتاي ساتبل ال... تاتكبيرا ناتو مسودة يعني مثلا اب ركوع الله اكبر اندحرين وده تاتكبيرا خلاص صغى او صغي توردي نابتي ركوع او سجود والمتابعة مالاتو ويحرم مسابقة الإمام حرام مس إمامك كأراد محذين لازم مس متابعة خون اللو لابد أن تتابع الإمام ولا يجوز مسابقته سلمان تايل النبي صلى الله عليه وسلم تايل لما ذكر الذين يسابقون الإمام ذكرهم خيره اما يخشى احدكم اي فرهندي حدا خباخم ها اذا رفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حماء حمار او يجعل صورته صورة حمار متفق <تصفيق> عليه حدا خباخم سي اي فرهندي اندحر راسه قدام امام حافبيلو كبركوع مالتي زي ها او سجود ها أن يحول الله رأسه رأس حمار. رأبسي نترس رأس أدق أو سألوس إلى أدق قبرو مالك. فهذا تيرد أن مسابقة الإمام محرم كمخان. ولو أدرك تت زد يعني تتردأ دماني تسجد له الإمام كك على دم دلسي بزي يكون اللني صلاته. يعني حتى ركوع ركو ركعو او سجود قدمو سجدو احافب بل سلامتك من لذلك قدمو اندحر قدمو سلامت من يسوس سلاته بطئلة كله تسجد باطل كوينه سلازي مدام يعني صغى اندحر افتا صلى تأثير كان لغة داد دحريخة تسجد اللغة ها سلازي قسلك تسجد لك داد سو كمتي الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الاعتداد أو في الاقتداء بالمأموم بالإمام وفي الحديث إنما جعل الإمام بيؤتم به انت مالاتيو تي امام سي اه داد حريو خد سعبو السوبة تازقابرة داد حريو اندى سعب كا يخد كايد مالاتيخان بيؤتم به فلا تركعو حتى يركع ولا تسجدو حتى يسجد ناب ركوع ايتوردو سقع زورد ناب سجد ما ايتوردو سقع زورد وهكذا وفي الحديث الآخر في رواية أخرى إنما جعل الإمام ليتم به فإذا ركع فركع، اندهر ركعوا اركعوا دهروا ولا تركعوا حتى يركع نبركوا عي تورد سقع زركع نبركوا عي تورد سقع زركع وإذا سجد فسجدو ناس سجود النحرودي دخى اسجدوا ولا تسجدو حتى يسجد ولا تسجدو حتى يسجد حتى أن عمر رضي الله عنه نحده رأوه كاد هذا مسّ إمام فوقعه إلوه وقال له لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت لا نبي نخاس اي سجدك ولا وين امامك اي صعبك اي نبي يعني نبي نخات تكون مسح عشان يعني مالت لكن مست امام كان لا سجدك ومسوتك قاعده انا لذلك خمزلو قنديسب قنديسب زح سب وين نزي اي تنققولون يجب علينا كن كنتنققولوا لانه هذا محرم مسابقة الامام قندي اي يعني اذا ما انت ذا ردنا كل شعب اتسبسي إلا ما رحم الله افتصلاتك قدتو كلسي ما عسي كم تودى إله إذا حسب إلا من رحم الله ما عسي تودى إذا صلاة يعني بمحر التهواخ ناتوسي نتي إمامك قدو مودالي افتروكو عقورد كله يريئو اندحر وسلو يورد اندحر حفك بليلو يورد وذي عبقى قاية او تاجعف نحر الله سمعو قال الله أكبر كيف لنكن الله تسمعوا بلدي بال وذي قاهم قاية أموان ردان لنا زي لحر السخافة الصلاة بطمئنان بإيمان بخشوع وخضوع تأتوان لخا اه ازي خمزة تقبر ايتخيلين يخا ازي خمزة تقبر ايتخيلين يخا كنتنقا غال لنا اه نب صلاتنا دائما يعني تنقغنا كنقبرا ألا نا وروا مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالصراف يعني أي تقدموني بركوع كوينو أو بسجود كوينو ولاونا من مملس ولا بالانصراف ولا بالانصراف إذن ينبغي على العبد أن يتابع الإمام قال شيخ الإسلام تيمية تايلوم مسابقة الإمام حرام باتفاق العلماء أو باتفاق الأئمة مسابقة إن إمام الكردامي حرام باتفاق الأئمة أئمة العلم رحمهم الله لا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه لا يجوز زخنه كرم إمامه أبرك عكرد ولا كرم يحفك ولا قدميه بسجودك كورد و بزوح حديث وين كاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسئلنا ما قرأت زخلك لنا هنقبره و إذنه تراني وين شيطان كم زين نخونا بلوت نحنا شيطان يرس أو تلنا دلو أفتاء صلاتنا وإنتان كفشلنا دليو أو كوكدلنا خفت أجري كل شع كم نكاد أدم أو كم نوسوس أو حساباتنا نغم زبزح كل شعر يعني أفتصالات ناسي بطمئنان كنسجد أي دليوني أي دليلناني سلازيز كل شعر كنتنكغال لنا صلاتنا أتبغنا بكمتي الرسول صلى الله عليه وسلم ززلنا كم نسجد كل شعر كنقبر آه لنا بزكاء آه لنا باركس حجرماني أفتى دحريو بابز اللغة أتو وهو باب في حكم حضور النساء للمساجد رب سبحانه وتعالى زدين كل كل دين كامله بنا أكمل لنا الدين كما قال تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سلزي رب سبحانه وتعالى تخير نخله بهم سواء ننسبوت ولا ننستي والله تبارك وتعالى تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيي أنه حياة طيبة ولا نجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فالأجر تأجري نحن سواء يعني الرجال والنساء سواء مثلا حدا نحر سبع سقيدو اه تسلطنا بصلاة لنان ربي. صلاتنا نسيت تصبق ايبلنا الرب لا كلنا صلاتنا حاليا بمنتهى تصبق بقدري ما تخشع فيها سواء سبع كوينو او سبع او سبيت خوينه بقدر صغى خشوعك جبرله ا ايمانك جبرله تقواك تذكر وخضوع مع الله تبارك وتعالى بقدري لبقى حاضر مستصلات الخون اجر توسد سبع كوينكا سبيت خوينه فالله تبارك وتعالى انتقلوا من عمل صالحا صالح العمل زقبري سواء من ذكر أو أنثى واتبعتها يقول أو قالوا ستيتي وهو مؤمن بإيمان يعني مثلا كافر عند حرسجدو أو كافر عند حظيمو كبولا يكون مالته وهو مؤمن فلا حَيَاةً حياة طيبة. طيب ما لتجزء او أو أو الدنيا قد أول شيء حياة طيبة أب الدنيا ركب إيمان ركب سعادة ركب قسامة ركب كل نجر كل نعمة رخبو مالتي حياة طيبة ولا أجرهم في الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون. يعني ولا نجزيهم أجرهم يعني في الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون. بتي أفضل زجبرونه أفضل أعمال زجبرونه بربه سبحانه وتعالى كذلك أفضل الأجر يهب وزيد ماني عظيم رحمة الله تبارك وتعالى زخوني سلم من تاي رب رحيم سلم فمن رحمتي يعطينا على القليل نتي قرب نجر جبر واحد نجر جبر وزيحه بالنار رب سبحانه وتعالى نسأل الله تبارك وتعالى من فضله طيب النبي صلى الله عليه وسلم نسبيتي أمسكيت كتسكيت أفكيت الله كما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب الرسول صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء لا تمنعوا إماء الله مساجد ساجد الله تنانستسي عند حرمسكت خدادة لينك سكداسي هذا العلم خدان حدلين أيدخل كلون. انتاي مالتيو يعني ساون كت كيد وكل لا نسب أيه ختفكده اللوا مالتيو نسب أيه كيد اخد كيد اللوا سلام انتاي يجي وواجب كم زخنة اتي أمر اتي تازاز أو أمر ناسب أيه واجب سلام زخنة اتي حضور المسجد بالنسبة نعاس النايو بخلاف نيسابوت نسبوت واجبي سيلازي انتاير نردك همزا حديث الساسي سبايا افكيدا اتكيد اللوا لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوت هن خير لهن أبقى زين دماني أفضل نعان زحاشي نعان ولا وحد لا زيادة مباري فإذا ندحر صلاتها أفتي جزاء سقيدة أفضل لها من صلاتها في المسجد أفضل لها من صلاتها في المسجد قفتي أمسجد سقدو زيادة أجر له أبقز أخت سقدو مالتي وقال عليه الصلاة والسلام وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفيلات وليخرجن تفيلات مالتي تفيلات يعني غير متزينات يعني كتوتسو كله استثابا بغاة تخوحا حيلات جناقيرا اختوتسي ابلله تهيداني نفس صلاتي اتخيط دالله كم يعني تفيلاتي له زي تعبيرنا يا عربية ما كم زي تفتاف كوينو احجي اندحر حدا تفيلو ابسرقي اتريو اي تريوين يعني سب كم زي اثبت كم زي يبنو لكي كم زي ريخي كم انتباه زي قبرو كم وخنقت وصللكي واليا خروجنا تفيلات رواه أحمد أبو داود وذاد إذا استأذنت نساءكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن يعني لصلاة العشاء أو المغرب نعرف سجدات اللي وين أفق ولا الزنتاي في حالة إذا أمنت الفتن يعني إن ده إن ده تركب كونا آه تخلكي الوسابايا ممكن ما وصادماني تي ناي جزاء هو ناسب آية دحراء هب صلاة كتوة صلاة الوان نحر تكيد لها نعلم أخو تسمع أو نخالط قبل أن صلاة كتسقد كوينا و السبوت تبتعد عن الكلام معهم إلا لحاجة تخرج كتواتس أكو الله تأدب محتشم أخوين بحياناتها كتواتس أكو الله كذلك اتخذانا ساتر كخونا له متبرجة اكتواتس إيبالله نسلم انتهي نبرب بأتخي نبرب بنداخد كاسي أو نبرب بنداخدسي بمعصية الله بكتكيدي بالله قال الإمام القيم رحمه الله يجب على ولي الأمر يعني ما لسي ولي الأمر المسلمين يعني خبر برس عينة أو أمير المؤمنين أو أمير البلد أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق أبشق وينو ومجامع الرجال وهو مسؤول عن ذلك والفتنة به عظيمة أبزي فتنة زخون اختلاط الرجال بالنساء عظيمة، وقال عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة أضر على الرجال ما تركت فتنة بعدي أو ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من نساء رأي فتنة عبز خون عظيم زخون كأوز إلى أن قال ابن القيم تايلو يجب عليه في أولي أمر المسلمين منعهن متزينات متجملات ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات حتى تي كدا ونتي كاسيات عاريات ما لتي كل هاس كم زي يا سبب تخدن كدا نفسها زرية أو دم مركق تخدن او متبرجات خون او حد سير كمزيتات كدنزي كل كل كمز خووني نرداء مالاتيو وكذلك يمنعنا من حديث الرجال إلا ما كان للضرورة لأقدس سنتنا قرز خووني مستلعي كتزارة بكم الله كتزارة بكم الله مسؤوين بآدب وحشمة واحترام ودون الخضوع من القول كما قال تبارك وتعالى في نساء النبي ولا تخضعن بالقول يعني زربا خنسي امرئك غيتك بور ومنتان مع الذي في قلبه مرض تي ابو حمار اي متسوق وتاتيه الفتنه والعياذ بالله الباب الذي يليه تحريد له باب دماني وهو باب في بيان أحكام الإمامة الإمامة الإمامة التي إمامة الصلاة ليس إمامة المسلمين إنما إمامة الصلاة يعني تسأتي إمام أب صلاة زسق مجمرة نقر فضلها عظيم جدا ولذلك النبي فترسول الله صلى الله عليه وسلم تملس مع عبد الرحمن بن عوف أسقده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أسقده شعو النبي صلى الله عليه وسلم صلاة تصلات ناتو مسودة إيه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم يعني سبو غيركم سجدكم سلنقي عليه الصلاة والسلام فلذلك إمامة الصلاة شيء عظيم وبعده خلفاء كل سمتم خلفاء أمدس قد نيرهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فهو كان الإمام وأيضا في فضلها قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة سلستسي أب كثبان الكثيب هو الكثيب هو ايش ال الكمزي حصى عابي كمز غبو بس غبو مشتي غبو بحصى هذا يسمى كثيب كثيب من الرمل خون بس زي كثيب من المسك ماله شيء اجنخون ماله شيء باذن الله يوم القجلن أما قوما وهم به راضون يعني يا يأم القوم وهم له محبون وفي حديث أيضا أن له من الأجر مثل ما لهم كم تأجري كل خم تأجري ذلك لهم تأكيب أمسي أجر له لأنه يأمهم طيب والأولى بالإمامة الإمام زخوونز سقد هو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقدم أقرأهم لكتاب الله قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله أقرأهم لكتاب الله يعني كما أقرأهم مش أحسنهم صوتا يعني تزب... دم لا أنت أيداني أقرأهم لكتاب الله يعني أحسنهم إتقانا تصبغ جرزغروا تحروفنا تصبغ جرزغروا تجويدنا تو جيجا زي لحن جلي أو لحن كذا إذا كانوا في الأفضلية فيقدم ايش؟ يقدم أقرأهم لكتاب الله قال فإن كانوا في القراءة سواء يعني يوم حجوين حتى نحرك كلتهم ما شاء الله قراءتهم جيدا نحركين ممكن يقدم أيضا يؤخذ أنه ممكن يؤخذ أجملهم صوتا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في بلال حينما كما استدل الألباني رحمه الله على ذلك الشيخ الألباني العلامة انتقلوا لما النبي جاءه ذلك الرجل بأذان كمزيح المريئي فتلع عليه الأذن فقال لو نتيلو كت نبيلال علموا السود جمسخ بخاء يتعملو فإنه أم أندا منك صوتا جمسوس خبخات يعم سلزي كتك كتك أمهرو من تان فاخذ الزن فأخذ الألباني رحمه الله تعالى فضيلة العلم الشيخ الألباني أنه يجوز تقديم الإمام حسن الصوت. نحن الإمام الله خلت يوم حدا نحن ما شاء الله كلهم بقراءة وبتسبّق تي تجويد ناتهم تحروف ناتهم تما خارج تي أفضلهم صوتا أحسنهم تي تسقّب ممكن يقدم مالتهم. فقال عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة دحر حد خلهم القراء ولا أبدمسون آه يأخذ أعلمهم بالسنة معناه أعلمهم بالكتاب والسنة يعني أفقههم دين زلود دين تمهار استعلم ماله فسلا من تعي لأنه إمامه ليس مجرد بجكا يعني أو خلص جدو تروح كخير يكون المجرم رت أفطس صلات يحدد ذاته افتصالات فريقه لو لو كما ييركا تي اينه تروكن اينه يت واجب اينه يت سنه مع سي تعيد بهال سجود السهو يسجد مع سي السجده يسجد كما ييرو يبل كما يتقدم دي تأحكام كل تحكام صلاه كفلتالو منتان جل دي حرك اقواني فوسي بتعلمو غيره خيد مالتي كذلك أفتوصلات تيمسقدي من نصلات راح يكون أنت قل نصلات وتعليم سواء تعليم القرآن قينو أو تعليم السنة أو تعليم دين الله تبارك وتعالى سلزي سل سلز لازم أعلم بدين الله تبارك وتعالى فيقدم الأعلم على غيره على غيره من الأئمة فاعلمهم فإن كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء إذا هراب المخنوم فأقدمهم هجرة يعني بمعنى أقدمهم هجرة شعو أفتح النبي صلى الله عليه وسلم تمسح قاهم لله يعني أعلم أديانهم أصلاحهم التي صالح زباد الكميير نفطهم نعرفه من من ظاهريه زخوان مالتي كانوا في الهجرة سواء هم سنن يعني نحرق كل حدا خيره منتا يستدكاء زعابة ابعد من مالتي زعابة ابعد من شعور السوء امام يخون طيب وبعض الاحكام التي هنا في الامام اول شيء لا يجوز أن يتقدم عليه أحد إمام كله حدا من كسجد يبلون إلا لعذر في إمام أي مثلا بطعمة دونقيو مثلا ممكن حدا يسجد أو دماني كيدو وكلو نسب كسجد خل لكن كله حدا خسجد ما يجوز له أن يصلي إلا بإذن الإمام كذلك صاحب البيت يعني حنسام مثلاً لعذر أب قزان نحر سجدكم ها نحر سجد أحد إلا إذا كان من هو أعلم منه نحر سجده نحر سجده أخي الكوينو تبوغر يا أخي الكوينو ها كيف كدلك إمامك تكون يبل كان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في بيتي ولا في سلطاني وفي صحيح مسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في بيتي ولا في سلطانه إلا بإذنه يعني سبعين سبعين إمام أيكونوني أبوز أو في سلطانه يعني كم إمام مالته لأنه سلطان ولاية صغيرة يعني سليزي لابد ذلك لابد أن نقدر الأئمة سيو زنو السنة قدر الإمكان في من لا تصح إمامته شروطه وفي بعض الناس قال يوما لوسب لا تصحوا إمامتهم إمامتهم غير صحيحة وهو مثاله الفاسق فاسق ما صاحب معسي كبير خونا له كبير من الكامل بائر الذنوب التي أقل من الشرج زغنة والجهمية وغيرهم فلا يجوز جبر يبلون نسب كسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤمن امرأة رجلا سبيتي نسب أي إمام يتخونني وهذا خلاف ما تي كلمة حجي أب أمريكا عن ما غير صحيحة خمغانو كرد أقول له وهذا من الباطل الذي عمله الكفار لا تؤمن امرأة رجولا سبيتي نسب أي إمام ولا أعرابيا ولا هقرس ابن مهاجر من المهاجرين لأنهم أعلم منهم وخير منه ولا فاجرا مؤمنا ولا حدا خمزي فاجر فاسق زخونس مؤمن كبله إمام خون إلا أن يقهره بسلطان يخاف سطوه إذا الصلاة خلف الفاسق من عنها ينهى عن الصلاة خلف الفاسق هذه تي إمام زي كون، كلايكه إمامة العاجز عن الركوع أو السجود يأتي ركوع أو سجود كسجد زي كيل إمامي يكونني إلا عند دحر إمام السخينو حميمو يقرب بلو يعني يروح حميمو عملية جرو كف اللي يسجد زي التطول يسجد أكل ولا فهذا لا بأسا يخوني والأولى وتيز حشد ماني أسقد لحرسوا أسقد لعذر جاز أن يصلي جا. لقول عائشة رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكن فصلى جالسا وصلى وراءه قوما قياما أن يصنع سلم حامين يروخو فيل سجده سبدهما دحرى وتضوي لهم سجدهم فأشار إليهم فيدوا جروا كف فلولهم وسبل لهم كف فلولهم فأشار إليهم أن يجلسوا فلما انصرف سلامت مسملس مسودين صلا قال إنما جعل الإمام ليؤتم بها الحديث وأما جل صل أجمعون يعني في إمام دحر راتب كوينو حامم خوفل سجدوا كلهم تمأمين تمأمون دحرجوا اللو خوفلهم سجدوا مسؤول ولكن ولكن كان جمرث إمام حموم جبر يعني آآ آآ سواء ركوع زي كيل أو سجود زي كيل إمامك خون هذا ما يصح ولا يجوز أن يكون إنما لازم تي تي إمام صحيح خون اللو إلا كمون دحركوين وحمومات زيخ ولو خلاتهم حمومات عند حركونه ممكن كسجدي خيل وكذلك لا تصح امامه من حدثه دائم يعني كل شع وجوز فرز كم سلس البوز اللي وشنت كل شع مزملقه أو, أو يعني من عنده سلس سلس الريح يعني كل ساعه فالسي يوضع كبلك الحموم سلزخونه إذي لا كذلك لا تصح صلاته أو لا تصح إمامته إمام قون ما يجوز له سلمنتاي صلاته على نجاسة يتسقد له لكن أفقد له رب سبحانه وتعالى للضرورة لأن الحموم سلزخونه سلزي إذو حموم إذي نتم طعيات كم زخس قدوم يبلون إلا خواتهم دحركين ومستاتهم كلهم كل تسلسة مثلا كم ما مالهم ممكن نعاتهم يسجد يخيل لكن نتم طعيات لا يصح له أن يصلي بهم عند حر السقاء صلاتك صليت خلف واحد محدث يعني حدي ودوخي قبر رسعو أسقيدو أو نجاس هاللوو كدانو كدهانو نفسو ألو ها أي فلة تنسي ود زود سلامة مسملة تندي مسملة سند حرف ليتو، عند حرف ليتو عند حر موضوع كينو ودوز زي بقوله طبعا المأمومين صلاتهم صحيحة هم مأمومين دحرجت سجلود ألو كلاتهم صلاتهم صحيحة أما الإمام يفعل عليهم عند حرتي نجاسة أب كدانو خينو أب كدانو خينو و... أي تذكرون طبعا إلا سلامة مسمى لسود صلاة مسمى لسوده نحرنا بكدانو صلاة صحيحة لكن نحر في الطهارة ما لسي ودوكي يقبري أتيو أو دماني جناب نيرو على جناب نيرو رسعوه إنو أي تحاسبا أي تذكرون مس و... سلامة مسمى لسبله فهذا ينبغي أن يعيد صلاة سواء كان على جناب أو ندحرودوا بزيودوا آتيو لكن ندحر أفتخ دانو نجاسة منفصلا ندحرقين فولينجاسة كم أبكدانو نيروا أو أبنفسنيروا أي تذكرون إلا دحرى فهذا صلاته لا يعيدها صلاته لا يعيدها وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صل الجنوب بالقوم أعاد صلاته صلاته وتمت للقوم صلاتهم اتي جنوب جنابا دحر زلوه نسابس جدو، ما؟ صلاتوا أيدج صلاتهم أيدجموانيوم، أو صلاتوا أيدجمة، وتم مسؤول سجود دماني صلاتهم أيدجموانيوم. إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الأسلام تيمية وبذلك مضت سنة الخلفاء الخلفاء الراشدين كوموا قبل نيرهم فإنهم صلوا بالناس ثم رأوا الجنابه بعد الصلاة فأعادوا ولم يأمروا الناس يعني أحيانا يسجد نيرو خفتهم خلفاء راشدين شعوا جنابه خمزا لو يذكر فخيدوا السلاة ويدقم نيرو ونتمسب أي دقومه أي بلوم النيرو وإن عالما الإمام أو المأمون بالحدث أو النجاسة في أثناء الصلاة بطلت بطلت صلاته صلاته حج مثلاً ده ساسقدم كله أما أكل بطلت صلاتهم يقول أمتي أما أكل دحر الناس قدم كله تذكروا ودو خم زي قبره أو على جنابه دحره اللي أنت هيجبر ثم مأمونين صلاتهم صحيحة ده لاسق عبزي كون تيجبر هذا خفت دحريو سحبه بيلو سو يملعلهم صلاتهم السواتي وكايدو دو اقبر او كايدو تحاسيبو يمزق صلاته خم بحدش يسجد كم بحدش يسجد ولا تصح امامة الامي يعني تجاهل الامي ما تي اتي صورة الفاتحة زيك الى يعني اي حافظان او تبو قريك الان كم لحن جلي زجبر كم ككندي إياه كنعبود زبر مثلا يقول مثلاً إياه كنعبود والعياذ بالله أو بدلاً ما يقول أنعمت عليهم يقول أنعمت عليهم كم زعينة سبزي سبكة سجد ما تجوز له ولا تصح الصلاة خلفه لأنه الفاتح النحر ما يقيمها خنوف صلاته بالناس غير صحيحة. أما صلاته نوعه مجزئ إن ذكر علم زي الكونو، لكن كعلم من داخل أعلم كله. إن ذكر زي تعلم صلاته باطلا أيضا. ولا نبينه نحن سجده. لازم كمهارة له، كعلم له، كمجرد زي سورة الفاتحة أو الصلاتنا كمتسجد. أيضا. مما يكره إمامته، اه نتحر نتِ إمام سبيج الأبو خيّم، تِ إمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم أذانهم، سلستسب، اه تصلتناهم اللي على ما يسكر لنا بمعنى ما تقبل منهم، اه العبد الأبق ندحر باريانير وخب زي سيده هديمو حتى هيرجع سقعنا زملس وامراه باتت وزوجها عليها ساخط وسبيتي سبايه يعني غضيب وزدكسي حدره اغضبات وزد حدرت بحق لكن مش اندحر سوقيله بباطل اندحد حرقينه واامام قوم واامام قوم وهم له كارهون اه الترمذي وحسنه واامام قوم وهم له كاريون يعني إمام نسب كسجد نذل قوم اتمصلا بحق قومنا الله يعني سوق لهم ساعتهم اعجبوا من اون خال زي زي اسجد كل شعك باس وسوء وخمزي ليس يمس لين لكن بحق زي كلا زي قبول يكون لكن بحق نذحر مثلا السفاسق نذحر كينو قال قال الشيخ اسام تيميه رحمه الله تعالى إن كانوا يكرهونه لأمر في دينه ندحرج الأوه خوينهم سلالة جلزة اللو أفتدين ناتو مثل كذيبه حساوي مثلا أو ظلمه تكاني ظالمي أو جاهله عدم علمي علمي باللون أو بدعته ونحو ذلك كم عينتات آه وكان كأوز صالح زخوني صادق زخوني علم زللو ندحر السوخس قدوم يجب على الإمام أن يغير لهم زخ الجسلة اتخمسة اللو ولا يجوز لذلك أن يصلي بهم أيضا وذكر حديثا برواية قال ثلاثة لا تجاوز صلاتهم أذانهم رجل أما قوما وهم له كارهون ورجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا ورجل يعتبر محررا أي حر كله عبد جرو باري أجرو أسيرو باري أنا تيجوتش أو يو وقال أيضا إذا كان بينهم معادات من جنس معادات أهل الأهواء والمذاهب لم ينبغي أن يهمهم تحصل كاسلي أيضا جود فوم ألو أما الإمام ندحر دي دين كينو وسنة كينو وكرهه لأنه من أهل السنة مثلاً أهل بدعة أو أهل شر كوينه صالي أمه لذي تسلئناتهم معتبرايكوين معتبرايكوين سلذي لابد الإمام والمأموم دائما على ألفة وخير كخونه لهم على ألفة وخير كخونه لهم و